نعم السلام عليكم و عبد الله عليك السلام ورحمه معده معده. الله وبركاته حيك يا ما حفظكم الله انا شارع عند الساعه الرابعه نعم قربت الرابعه احنا عند الخامسه نعم نعم حفظكم الله لا ان شاء الله جزاكم الله احسن الله عليكم الله بهذا الوقت ان شاء الله امين يسترني يبارك لكم ان يبارك لنا ولكم في الوقت وين بركتكم نبدا ان شاء الله أفضل. نعم حفظكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد هذا المجلس الخامس عشر لما شيخنا فضيلة الشيخ أبو بيت بن عبد الله الجذري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإيمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في عصر الثلاثة الثاني, والعشر... الثاني والعشرين من شهر الله المحرم للعام الثاني والثلاثين بعد الاربائم والالف من الهجرة وما زلنا مع باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو الصالحين وصلنا إلى قول قول ابن القيم رحمه الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> انتهينا من قوله القيم نعم. نعم نعم يعني قلنا واضح أرقبنا عليه تعقيبا يشيرا دعنا الباب الذي بعده هناك حديث, حديث عمر رضي الله عنه حفظكم الله إذا معا نعم, نعم. نعم. عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه نعم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الحديث يتضمن مسألتي المسألة الأولى في قوله لا تطروني كما اطرق النصارى المسيح ابن مريم والاطراء هو الزيادة في المديح والثناء على الحد المشهور فيعلم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة أن تبالغ في مدحه لأن المبالغة في المدح تورث الفتنة ثم أكد هذا النهي بما يشبه العلم أو التشبيه النصارى المسيح ابن مريم والسؤال كيف كان اطراح النصارى للمسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى الله والجواب انهم عبدوه من دون الله فتارة يقولونه الله فتارة يقولون ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعره من عدو فيه إلى إقراء يحبه إقراء النصارى لمسيح ابن المعلم صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فد بهذا ذريئة الشرك وأما الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقه على وفق الكتاب وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم وشيرة السحابة معه فهذا أمر مشروع نقول رسول الله نقول نبي الله نقول خليل الله لأن هذا كله ثابت أن أم إما بالكتاب والسنة وإما بالسنة الصفيحة والسغيرة ثم أولاً لمسألة الثانية فهي تأليل لهذا النحي الذي يخشى منه أن العزو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع فوق منزلته التي أنزله الله عليها فيفعل المسلمون معه مثل ما قاعد النصار مع المسيح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه المنزلة التي أنزله الله عليها فإذا الحديث يقرر وجود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يجاو أن لا يجاو جماعة منزلته، وقد حدث للبعض هذه الأمة الرهبو صلى الله عليه وسلم. من مرتبة النبوة والرسالة والعبودية إلى يعبد من دون الله عز وجل، ولهذا يدعون ويتورون به كما تفعل غافلة، وقال قادة قد قال قائل من خوات المتصوفة يعكر الخلق. ما لي من ألوذ به ما ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العلم إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وبغتها ومن علمك علول اللوح والقلم أشركه مع الله بل جعل الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وجعل اللوح والقلم هي من علومه فهذا كفر صريح بالله عز وجل نعم فاذا هو عبد الله ورسوله الشرطه الله عز وجل بهذا بالعبودية او بوصله بالعبودية في مقامات منها مقام التحدي وان كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشورة من نزله ومقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقصة وفي مقام إنزال الكتاب الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وشرفع كذلك محمد رسول الله هذا ما قبل رسالة نعم نعم احسن الله لكم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الغلوة فانما اهلك من كان قبلكم الغلوة نعم الغلوة زيادة على الشج زيادة الشيء على حده المألوف أو مألوف هذا في اللغة ومنه غالى الشعر إذا ارتفع والعلوف الأشخاص هو رسلهم فوق منزلتهم نعم فقد إياكم والعلوف هذا أسلوب تحذير ثم أكد هذا التحذير أو علل له بالجمل الآفية فإنما أهلك من كان قبلكم العلو نعم أوقعهم في القفل والشرك نعم نعم أحسن الله لكم قال رحم الله تعالى ولمسلم عن ابن نسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا يعني هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون والمتنطع هو المتكلف هو قال تنطع في الكلام أي تكلف فيه حتى أخرجه عما هو متعارف عليه من الأشريق فيتعمد مثلا الإغراق وتكلف الفخاحة وتعمل الخطاب في الأسلوب وهذا هو التنطر ووجه الشبه أو المناسبة أن الذي يغلو في النبيين والصالحين من عباد الله يتكلف ما أمره الله به حتى السؤالة مع الله عز وجل فيوصله غلوه لا الكفر بالله واتخاذ ذلك باتخاذ عائل الصالحين شركاء مع الله عز وجل والواجب حول الصالحين من عباد الله نحبته بالفذات الله عز وجل هذا أولا وثانيا التقرب لله بمحبتهم وثالثا ذكرهم والثناء عليهم بحسب الكلام كالدعاء لهم رحمهم الله رفر الله لهم جزاه الله خياء ونحو هذا الكلام والأنبياء بالصلاة والسلام عليهم والشهادة بنبوتهم ورسالتهم وأن كل نبي أتى من الله ورسوله لا يزداد على لا يزداد أحد على ما أنزله الله عليهم من سلة. نعم حسنا لله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده المعريض هو التشديد وقوة النتيج والترجمة قتضمنوا الحذر من عبادة الله عند قبور الصالحين لأن ذلك يفضي إلى اتخاذهم أنداد وشركة مع الله عز وجل ولهذا قال الشيخ فكيف إذا عبد باب ما جاء في التغليب لمن عبد الله عند قبل ربي عز وجل فكيف إذا عبد إذن مسألة الأولى عبادة الله عند قبور الصالحين من عباده هو أن كانوا أنبي الأنبياء ورسلا أو كانوا صالحين من غيرهم من الجن والنس فإن عبادة الله عند قبوره محرمة وهي بدعة الثانية عبادة هؤلاء الصالحين هذه شرك صريش نعم نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى في الصحيح على أن أمة سلمة ذكرت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كميسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح شخالد أنا أفصح أولئك نعم. أولئك. نعم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله, الله. هذا هو التحريق هذا هو الشاهد أولئك شرار الخلق عند الله وهذا راية في الزمن وتقبيح الفعل والتحديد أولئك شرار الخلق لماذا استحقوا هذا ابن ؟ لأنهم يأبدون الله عند قبور الصالحين استحقوا لنا لأمرين أولا عبادتهم الله عند قبور الصالحين وثاني قصويرهم صوركم فهم جمعوا بين فتنتين فتنة العبادة عند القبر وفتنة الصور وبهذا يعلم تعريم الصور للذكرى فإنها تعظيم في الحاضر وفتنة فيما يستقبل من الأمر وعبادة عبادة الله عند عند قبور أولئك الصالحين تعسين بهم هذا هو الذي جرى قوم نوح إلى أن عبدوا يغوف ويعوق ونشر ورد وسواء صور صورهم أول للتأسيبين وتذكير وذيخاق نعم الاقتداء بهم في عبادة الله فلما نسي العلم وفشل جهل وعلك خالقان عبدت من دون الله أهل الشيطان يريهم أن أبد أن أضعكم وأصدافكم ما صوروا صور هؤلاء إلا من دون الله تقربوا لله الله عليكم ورحمة الله تعالى هؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح حميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه وهذا الحديث فيه عدة فوائد. إحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه من عوارض الدنيا ومصائدها ما يجري على غيره وهذا يوضح حاله فإنه من شدة المرض يبعهم حنيصة على وجهه ولعله ولعلها مغلدة بالماء لتخفف شدة حرارة الحمى فإذا تم يعني حصل عنده ما يسميه كتمة وضيق تشفق ثانيا حرص يصل الله عليه وسلم على الأم من النعم وخشيته عليها أن تسلك مسلك أهل الكتاب في اتخاذ قدر انبياء مصابحين محاكدة هذا هو مصدق اهل الكتابين ولهذا قالت عائشة رضي الله عنه يحذر ما صمعوا الفائدة الثالثة يلعن اهل الكتابين لعنة مقيدة مثل هذا لأنه الله على اليهود فعلوا كذا، لأنه الله على النصارى فعلوا كذا. أما اللعنة المطلقة فلم أقف عليه بل العلماء يحذرون منه. نعم، بل أقفله عندي انقطاع شخصي. ونَظَرًا لا نقول لعنة الله على اليهود هكذا، فإذا أردنا دولة بن إسرائيل نقول لعنة الله على دولة بني إسرائيل مثلهم كذا. نعم. الله الله الفائدة لا. الثالثة أو الرابعة ما فهمته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت ولا لا ذلك لأبرز قبر يعني لولا خشية فلولا هنا تفيد امتناها لوجود حرف شرب يفيد امتناعا لوجود فالمن تنع هنا ابراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ابرز قبر يعني فصل عن سعر المخابر والوجود الذي منع هذا خشية ان يتخذ نفجده خشية أن يتخذ مسجد فإذن هنا أمره الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد بشد ذريعة الشرك وهي وياتخاذ القبور مساجدا والمساجد جمع مسجد وقل له كل ما كان بناء او فضاء من الارض نعم الامر الثاني متى حدث هذا في الامة يعني اتخاذ الابور مساجد يقولوا يقال ان اول من احدث هذا هو أول من الأحدث عادة الرافبة ولا يستهرب إلا مادة الرافبة واصل من المجوس اصل الرافبة من المجوس نعم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول <تصفيق> إني أضرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلهم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ول كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أمنيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهىكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن هالقصياء هذا تتعطب المصنف. آه نعم نعم. الحديث هذا تعطب المصنف. نقرأه. ما يحتاج يعني وإشارة واضحة. شاء الله. لكن أول يعني نعلق على الحديث نحن. هذا الحديث فيه فائدة. الفائدة الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم عن يتخذ من أمته خليلا فلم يقل عمر خليلي وما قال صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر خليل، وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيه أفضل الأمة الثالثة الثانية وهي التعليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا الخلة أعلى مراتب النهاب وهذه اختصاصها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم أليس يحد أبلغ الأربعة؟ أنا ثلاث مرات. أنا حبة والمودة والحنة. نعم. أنا والمودة أو سؤال. كيف يصنع بما صح عن ابيه غيره وغيره وهو ان لم يكن قاطرا فمشتفير سمعت خليلي او صاني خليلي ان خليلي قدري كذا وحب نعنون محمدا صلى وسلم والجواب ان, أن هذا اتتخذه صل الله خلي فهو خليل من عليه فلا تلخذه. فقالوا خلة منا له هذه صحيحه على من الأمة له هذه صحيحه ولا لا ولا شيء فيها. والمنوع قالوا هو صل يتخذ خليلا من أمته هذا ممنوع عليه صلى الله عليه وسلم. الحائدة الثالثة صبيلة أبي بكر رضي الله عنه وإشارة إلى إمامة فإن الله اتحذ من خليل نعم ولو كنت من أمة خليل لاتخذت أبا بكر خليل هذه الشاهل لأنه أفضل أمة وهو أحقه بثمال ولهذا أجمع أجمع الصحابة ومن كانت في على ان امامتهم صحيحة ولا شيء فيها وإنما خالفهم خالقا رابعة اما بالصلهم اجمعون على امامة ابي بكر رضي الله عنه وان نعم وان هو افمل هذه الامة الفائدة الرابعة وهو محل الشاهد ألا ان من قال قبلكم قال يتخذون قبور انبياء المساجد الى اخر الحديث ألا اني انهاكم عن ذلك هذه هذه الجمعة المراد بها على الكتابين من ولا و وفيها التحذير من صبت محركهم في هذا الجانب خاصة وفي من أنواع المشابة ولهذا استنبط الإمام المجدد الشيخ رحمه الله من هذا الزبات أو من قبله قال فإن ما ذن الله عليه أهل الكتاب هو ذن لنا إن شلكنا أو كما قال رحمه الله فإذا شلكت هذه الأمة نفرك الأم السابقة لاتخاذ قبور أنبياء المصادحين مساجد فالذنب يتجه إليهم فالحق من اللعن والغضب والمقت نعم ووجوب البراء منهم هذا إذا اتخذوها مساجد فكيف إذا عبدوها من دون الله هذا شرك أكبر وحقج منه والتخاذ هذا ساجد بدعة من وهي شرك أصغر لأنها ذريعة لا في فيندر لا نسأل الله لكم نسأل الله بكم قال رحمه الله تعالى فقد نها عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو قسياق من فعلهم والصلاة والصلات عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا وما معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لا. وكل موضع قفضت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل لا. كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا لا. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت جاهل... لي الأرض مسجدا وطهورا لا. نعم الله أبارة أبارة. لكن كانت إذا استفاد أمر وهو وجوب الاهتمام بأمر التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويحذر من الشرك كما يقرر صائر الشرايع العملية ويحذر من كل ماصية فهو عليه الصلاة والسلام يقرر فرائض الله وأعظمه التوحيد ثم شائر وغير الدين العملية من فرائض صراع الزكاة والحج صممضان صم التطوع عمرت التطوع حج التطوع صيام أسرات التطوع كل طاعة فب... قررها صلى الله عليه وجه الصلاة المرض عندما يفيها كما انه حذر من الشرك ومن صائر المهاء قاصي ومنها البدع ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهرد اخرجه الشيخان من حديث ايشة رضي الله عنها وفي رواية لمسلم من عمل املا ليس عليه امرنا فهرد اي مردد عليه اتعال باب الشيخ بقي بقي حديثه حفظه الله أحياء نعم ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه أبو حاتم في صحيحه نعم انتهى الباب حفظه الله قول من شرار الخرق فيهم خسرتات اخبر عنه وعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنف الاول من تدركه بالساعة وقد صح عن عسلم نعم ان الساعة تتقوم على شرار الخرق يعني ذو الذين تقرى عليه نفقة الاوت وحيا. قوم يتعارض كالشموح لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منك قفار والثاني من هم الذين يتخذون القبور مساجدة انظروا قرنا بل نتخذ القبور مساجدة في الذن والناقط والتعذير من من يتخذون مع قبور مساجده قررنا عن ضمن تدركوا الساعة ومحيا نعم نعم أحسن الله الله لكم وقفنا على أي باب الباب العاف الباب الذي بعده لا أيها الباب الذي بعده ما باب ما جاء أن الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أو ثانا من دون الله على إشارة الجلسة القادمة <تصفيق> وباقي بيننا وبين المغرب شباب عددها تقريبا ف تعدرون شاحنا شخار الاخوات تكرم لكم جميعا احبكم الله شيخنا حفيظكم عدد أبناء الحاضر اللي عندكم في المعهد يعني يعني في حدود الـ فوق الـ 25 تقريبا ويصلون يصل إلى 30 تقريبا نحب. ما شاء الله بارك الله فيكم امين وياكم وياكم على امثله امين امين امين امين, أمين. حياكم الله أمين. الله أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله